ولا تاخذكم به ما رقته في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما قاففه من المؤمنين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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بغتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنت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 واللَّهُ يَععلم وَأَتُم لا تَعلون وَلَ ل جَوْل اللهَِّ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَأََّ اللهَّه رَأُوفُ الرَّحيِيم يَاأَّهَد الذيينَ آمَنوا لَا تَتَّبِعُ قُطُواتِ الشَّيقَان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 ولكن الله يزكي من أشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليعفو وليصفحوا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 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن او اباء عولتهن او ابلاءهم او ابنائهن او ابناء عولتهن او اخوانهم او اخوانهم أو, او بني اخوانهم او بني اقواتهن او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 ان يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستغف في الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله.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 ومن يكره فن فإن الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلقوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكف دري يوقد من شجرة مباركة يُقادُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ إِلا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةَ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ يضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال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 لجزَوم اللهَّله أَحْسَنَ مَا عَعملِلُ وَيَزيدَ مِ َضلِ واللهَّ يَررزُقُ مَ شَاء بِويْرِِ سَابَ والَّذين كَفَروا أَمالُ كَ صَراب بطعَد يحسَبُ الظَّمآنُ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ وَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ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 فَمَا لَهُ مِنْ نُورَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْلكُ السمواتِ والالأَررض وَإِن الله المَصير لَ ألم تَرَ أن الله يُزج صَحابًا ثمُ يُأَلِفُ بَينَو ثمَُّ يجعَور كَام ثم يَجعَور كَام فَتَر وَدِق يَفْج مِنْ كلَالِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقٌ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ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 بل أولئك هم الظالمون قَوْلَ كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا, أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما هم بلو و عليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين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 وَلَيَبَدَّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لعلكم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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يُضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ وَيَرْمُتَبِرَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خير واللههُ سَمععَالم ليس على الأعم حَجُ وَلَا على الأعرَجِ حَجُ وَلَا علىى المَرُ بحَجُ وَلَا على أَنفُوسِكُم وَلَا على, أنفسكم ولا على أنفسكم أَن قُسِكُمْ أَن تَأكُلُ مِ بُيوتِكُم أَ بُيوتِ أَباءِكمُمْ أَ بُيوت أمهاتكم.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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا لَّمْ يَذْهَبُوْ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 الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره